عبد القادر السقاف المشرف على موقع الدرر السنية وهو يتكلم عن حزب النور الذي حضرنا منه كثيرا ولازمنا نحذر من حزب النور ونحذر من استخدام الكتاب والسنة والمنهب السلف السليم في الوقوع في هذه الحزبية البغضة بيقول في الشيخ علو الثقاف في انكاري على الشيخ ياسر برهامي اللي هو يعني ذكر في مبرراته بيقول اولا برر الشيخ فعلهم هذا انه وقف مع الجيش عندما استدعى جميع القوى من مصر بيقول برر الشيخ فعلهم هذا انه جاء حقنا لدماء المسلمين و ردد هذا كثيرا واستشهد بأحاديث عن حرم الدم المسلم وحمل جميع الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية المؤيدة للرئيس كل قطر الدم تسقط بسبب عدم قبولهم وقضوعهم لإرادة الشعب الذي نزل معارضا للرئيس هو طبعا بينكر عليه هذا الكلام ونحن بنقول طبعا إن قضية كلها ان حزب النور ورّت نفسه طوريطة مرة لأن في الأصل ما كان يجب للشيوخ أن يشاركوا في هذه الحزبيات بل يبقى هؤلاء يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم بصورتهم النقية فسيجد جميع المسلمين في مصر فيهم الأسوة والمصداقية لكن لما نازلوا في الحزبية البغيضة ساءت صورتهم ليه؟ لأن كل اللي عملوه فيما يتعلق بالمشاركة في هذه الانتخابات مع الإخوان المسلمين كل اللي وعد به الإخوان المسلمون وعد به الرئيس أخلف وعده معهم وظهر إن كل السلفيين بدأوا ينقلبوا على الرئيس نفسه حتى إن واحد منهم زي الشيخ أحمد فريد اللي وقف بقوة في تأييد مرسي هو نفسه طلعه وقال إيه اللي يعملوا فينا دي بحك علينا أنا لو كنت أعلم لأنتخبت لأ شفيقا طب لو انتخبت شفيقا طب هو شفق ده مش لبرالي وعلماني وقلت فيه اللي قلته نفس الكلام دلوقتي ياسر برهامي جاي وقف الوقتي مع واحد حقولك علماني وليبرالي وما عرفش ايه اخبرك ازاي سبحان الله المهم تعالى شوف الشيخ بيرده ايه الشيخ عليه السقاف بيقول وقد نسي الشيخ او تناسى الدماء التي ستسفك بسبب الانقلاب العسكري الذي شارك فيه الحزب اللي هو حزب النوب والتي بدأنا نسمع عنها من اليوم الاول الذي وقع فيه الانقلاب فهل سيتحمل حزب النور كل قطر الدم تسقط بسبب مشاركتهم الظالمة في هذا الانقلاب يا شيخ التق الله شيخ علوي الثقاف يعني انت يا شيخ علوي بتحمل حزب النور الدماء اللي ستسفك بسبب الانقلاب ومحملتش حزب النور ولا حزب حرية العدلة ولا غيره مسئولية الدماء اللي سفكت بسبب الأحزاب والمظاهرات واللي حصل قدام للقصر الاتحادية وفي مدان التحرير وقدام جامعة القاهرة منا حدثا من فتن ومنازعات الكلام ده كله كان عندك ماشي ودلوقتي جاي تحمل حزب النور اللي حصل قدام اللي في مدرب على العدويه او قدام الحرس الجمهوري ايه اللي بيحصل ده يا عم خليك في حالك واسكت يبقى احسن والله لو انت في حالك وتسكت يبقى احسن لك واجمل انما تتكلم بهذا المنطق يعني قبل كده كل الدماء اللي سفوخت دي مبرره عشان اللي سفكها الاخوان المسلمون ولا ولا فعلوا بملا فعيل وبعدين دلوقتي جاي على ان حزب النور هيتحمل مسؤوليه لا حول القوة إلا بالله وماذا لو سبب هذا الانقلاب لا قدر الله المئات أو الألاف من القتلى أو حربا أهلية طاولة المدى ألا يتحمل الحزب وزره لا وبعدين يعني حزب النور اللي حيتحمل وزر وحده والحرية والعدلة والإخير المسلمين والمجنف الرابعة مش هتحمل أمر أخرين القضية كلها إن المظاهرات بدل ما تأتود نرى حرمة المظاهرات ونرى أن هذا يؤدي إلى سك الدماء وانه لا محالة قد تؤدي الى اهلاك البلاد والعباد وينبغي السمع والطاعة في غير معصية الله وانه كل الناس ترجع عن هذه الفتن هو ده المنطق اللي تتكلم به قولوا بعيدوا عن الفتن يا جماعة اخلوا الشوارع وكل واحد يرجع الى بيته او الى عمله والبلد تنهض انما انت عايز تخلي كيانك بتشعللها كيانك بتقول الجماعة اللي هم هناك حزب النور ده ما تسبوش وحزب النور ده ما عرفش ايه عايز تبرر الخطأ بتاع الج على حساب خطأ حزب النور كلاهما مقت كلاهما مخالف للشرع كلاهما تاجر بدين الله عز وجل كلاهما كذب على الناس لا حول القوة إلا بالله طيب نشوف الثاني ثانيا ذكر الشيخ ان العسكر قد تعهد لهم بعدم مس الشريع الشيخ ياسب رهامي بيقول في مبررته في الوقوف ان العسكر تعهد لهم بعدم مس الشريع هو انت متخيل مثلا ان الجيش أو الجيش ده عبارة عن ايه اولادنا وولادكم احنا كنا في الجيش وكنا شغالين في, في, في الكتيبة من الكتائب نشتغل في سلاح المشاهل الميكانيكا وكل دول اخوانا وكل دول زمانينا انهم طبقة الشعب نفسها العامة والخاصة اللي موجودين في قلب الجيش هم اللي موجودين في الشارع يعني دول ناس مسلمين ودول ناس مسلمين الا ان يكون بقى رؤية الاخوان المسلمين اللي هي بتوع الخوارج ان كل الناس كفار ما عادة الاخوات وأنا ما زلت بقول إن رؤية الإخوان المسلمين رؤية تكفيرية خوارج العصر إنهم ما شايفين أي حد غير الإخوان حتى لو كان سلفي حتى لو كان ياسو برهام حتى لو كان كل السلفيين إن ما كانوش تبع الإخوان المسلمين فهم كفارهم بالله العظيم لازم يبقوا زي الأشباح اللي حتختفى في وقت من الأوقات لكن الله عز وجل قدر كشف الإخوان وتبين لشعب مصر من أبسطه إلى آخره اقل واحد في الشعب المصري واعلى واحد في الشعب المصري لنا واحد النهاردة من الناس, الناس العامة مش طيقين بتقول اخوان ليه حسوا بالخنق او منهم شافوا ان مش هو ده الاسلام الربنا امر بيه الناس وقفت معهم عشان ايه الناس كانوا بحسبوها ماديا فوجدوا الحالة المادية اسوأ ما يمكن قالوا الشريعة الاسلامية حتجيب لنا الخير على يد الاخوان المسلمين فما جابتش غير المشاكل اللي ملاحش اوله الاخر يتتحملها الشارع الإسلامية ولا يتحملها الإخوان فواحدة من عملة الناس من أقربانا بتقول لي والله واحد كان موجود في ربع العدوية جنبنا مقجرينه باليومية فخد رصاصة مات ما تعرفش رصاصة جاتلوا من إيه فلما رجع علشان يدفنوا هناك في وسط القرية والعزبة وعارفين أنه كانت تبع الإخوان المسلمين ماردوش يصالوا عليه الناس ماردتش ترح تشارك معاه في جناسته واساب الرامل جايز مصاللاش عليه الإيمان ليه بيوصل النص للحلقه دي ليه انا قلت طب وحوال والله الزرع اللي عندنا بيزغرط شوف شوف شوف التعبير بتقول الزرع اللي عندنا اللي موجود في الارض بيزغرط علشان الحكم بتاع الناس ده مشي بسبب الدنك طيب ليه قال البنزين موجود وخلاص كل حاجه اتحلت وما عادش في مشاكل يعني شوف هم حسبوها ازاي واحده من عمه الناس تقول مش هذا الكلام حكايه سوره الاسلام يقول زعم ذكر الشيخ ان العسكر قد تعهد لهم بعدم مس الشريعه وانت متخيل يعني الفريق عبد الفتاح السيسي الفريق السيسي هيقول لهم لا غيروا دين الله عز وجل وحطوا لنا دين اخر لا لا اله الا الله وغريب ان يصدر هذا من زعيم لتيار سلفي ده كلام الشيخ علوي الثقافي وغريب ان يصدر هذا من زعيم طيار سلف عرض في مصر وقد تناقض الشيخ في كلمته هذه القصيرة حيث ذكر هنا ان الجيش تعهد بعدم مس الشريعة وبعدها بدقائق ذكر وهو يعدد فائده وجودهم في الاجتماع اي مع المجلس العسكري يعني انهم اقنعوا الحضور بتعطيل الدستور مؤقتا بدلا من الغائه كلية وهذا يعني ان هذا الجيش الذي تعهد بعدم مس الشريعة اراد ان ينقض الدستور الذي فيه رائحة الشريعة يا عم الشيخ يا عم الشيخ علوي علوي الثقاف مفيش داعي ان احنا نضحك على بعض يعني ايه دلوقتي تقول لي ان الدستور اللي فيه رائحة الشريعة يعني انت عايز تقولي الدستور اللي خلال مسلمين كان فيه رائحة الشريعة يرد عليك محمد, يعقوب محمد حسين يعقوب الشيء محمد حسين يعقوب الدستور كله كفر وابنوده كلها كفر مفيش فيها حاجة موافقة للإسلام بس روح وقوله الدستور ده هو اتناعى من باب تمشية الحياة قال بقى انت عايز دستور ده لو الشريعة كاملة لا يا جزء استفتاع عليها يعني دستور مرسي اسوأ من الدستور اللي فاب والدستور اللي جاي ما يفرقش عنهم حاجة ليه لان المنطق اصلا منطق الحزبية ومنطق الدموقراطية مالوش محل من الشريعة الاسلامية الاسلام دين الدولة الرسمي خلاص ده دستور يعني ايه دين الدولة الرسمي ما هو طالما حكم مسلم يبقى المفترض عليه الشرع لو أن هذا الرجل أقام الإسلام كما ينبغي أن يطبق الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والإسلام اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يصدق وأمر ينفذ انتهى يبقى حدخلنا حد بقى في, في, في, في حزبية بغيظة وكل واحد يقول لك حطيني الفقرة دي وحطيني معرفش المزائب الفقهية والمرجعية الاهل السنة والجماعة وبتاعك. فياسر برهامي بيظن بذلك ان هو يعني ايه خلاص متمسك او بالشريعة لو انت متمسك بالشريعة صدق لقولت للناس كلهم طبقوا شرع الله الذي ورد في الكتاب وفي سنة رسول. بس انما انت حتقول لا ما فيش بقى غير ان انت تبقى الرئيس بتاع البلد روح يمسك رئيس للبلد وسعتها والله برضو حتى في تطبيقها للإسلام هتعمل زي مرسي زي ما مرسي انا هطلع اطبق الاسلام، م هو الحل، اول ما طلع دي على الناس كلها. وبقى شرع المرشد العام هو الحل. حسن البنا هو الحل. سيد قطب هو الحل. مكتب الارشاد هو الحل. يا عم الشيخ بلاش الكلام ده الله يكرمك ويبارك فيك، وهذا يعني ان هذا الجيش الذي تعهد بعدم مس الشريعة اراد ان ينقض الدستور الذي فيه رايحة الشريعة انا مدفعش عن المجلس العسكري ولا عن غيره بس انا عايز اقولك مفيش داعي ان احنا نتحايل باسم الدين عشان تبرر طائفة على حساب اخرى بل نقضه وعطله مؤقتا وبهذا يكون قد مس الشريعة قبل ان ينفض الابتماع لا الكلام ده تضليل من الشيخ لان الشريعة اصلا مست بدخولهم في الحزبية بدخولهم في التصويت على الشريعة الإسلامية طبقه لما طبقهاش لو أنت صادق في كلامك قولي كلام ده إنما كلام بهذا لا ده يلبس الأمر ويزيد سوء فالله يكرمك ما فيش داعي أنك تعلق على شيء يزيد الأمر اشتعالا في بلادنا وجزاك الله خير يا عم الشيء ثم إن المجلس العسكري حكم مصر قرابة عام ونص هل حكم فيها بالشريعة ويعني مرسي حكم بالشريعة ولا اللي بيع حيحكم بالشريعة انت عليك تنصح عليك تقول لهم الحكم الاسلامي نظامه ازاي بس انما هتقول لي بقى دستور ديمقراطي والحكم للشعب وما الشعب يقول لك ده الدستور اللي حقه يشم منه رائحة الشريعة بادا مبرر بادا مبرر بادا ما تقول له انت راجل مسلم وربنا خولك واسترعاك في هذه البلد فتق الله فيها ونفذ امر الله عز وجل وربنا قال الذين إن مكنناهم في الارض أقاموا الصلاة وعاتوا والزكاة ومعروف و هل مرسي يا أخي أقام الزكاة وأمر بمعروفه عن منكر الله غريب يعني وبعدني أقول لك و... وإبرازه لباب الأقباط والبردع المصرحين برفض الشريعة الناس دلوقتي تتكلم عن إيه تم هو أبي أيام مرسي برضو نفس الكلام قرينة واضحة على موقف من تطبيق الشريعة ثم لا يعلم الشيخ أن المؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة قديمة لها مشروع المتناغم مع الغرب تب خلي الكلام ده حد تاني يقوله هو اللي عين عادي بفتاح السيسيمين مش مرسي وغير كده هو اللي سارع في أرضاي الأمريكان مش مرسي مش الإخوان المسلمين يا عم الشيخ يعني هي حلال على الإخوان ان يبقوا عملاء للأمريكان وعملاء للصهاينة واليهود ولما تيجي تتكلم على الجيش تقول عليه أنه هو الجيش عمل مؤسسة متناغمة مع الغرب ولها كثير من المصالح في داخل البلاد وخارجها والتي ستتصطدم حتما مع أي مشروع آخر يدعو إلى تغيير الحال في مصر تغيير الحال في مصر لن يتم إلا بالدعوة الصادقة التي يرى فيها شعب مصر صدق دعاتها إلى الله عز وجل هو ذا اللي غير الحال في مصر الناس تغير بقلوبها الناس تغير الأول عندما يفهمون دين الله عز وجل واشربونه شربا حتلاقي تأثير الكلام ده واضح إنما للأسف 82 سنة ما عكسوا صورة صالحة للإسلام إلا الصورة اللي فيها قتل وسفك الدماء يتكلمون فيها بما يراه حسن البناء الذي هو أعظم من رسول اللي إسعى سلام عندهم والشرعية الدستورية اللي بيكلم عنها اللي هي أعظم من دين الله عز وجل عندهم الآن والله لو قل إن الناس كلها سبت دين ربنا سبحانه وتعالى لا يتغيروا ولا يتأثروا لكن لو سبوا شرعية مرسي وقالوا مرسي ما ينفعش حتلاهم كلهم ينتفضوا إيه يا عم الشيخ كلام ده لتكن داعيا إلى كتاب الله وليسنة رسوله إذا أنت قلت في البداية كل يوخذ من كلامه وربي إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم بقول لك فكيف يوسق بمن هذا حاله وكيف يوسق بمن كان مرسي رئيسا للبلاد وهذا حاله وكيف يوسق بالمرشد العام وهذا حاله وكيف يوسق بمن يعني لعبوا بدين الله عز وجل وأدخلوا الشيعة إلى بلادنا وفعلوا الأفاعيل في مشروعهم الذي يسمونه بمشروع النهضة وهو ليس بنهضة بل كرهه جميع المسلمين إلا الإخوان المسلمين ومن شاكله كيف يوصق بمن هذا حاله وهل سيترك الجيش مشروعهم القديم المتجزل في المؤسسة لينفذ رغبة الشعب حال خروجهم في الميدين أما أنه سيستغل الشعب بعض التيارات الوطنية والإسلامية لتحقيق أهدافهم للأسف كلام الشيخ كلام متناقض مع واقع الحال ومتناقض مع ما سبق فكان الأولى ان الشيخ يتكلم بالمنطق السلف المحط اللي فيه قال الله وقال الرسول يتكلم بمنطق توحيد العبادة لله بمنطق, بمنطق الشرع بمنطق نبز الشرك يتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى سيصبح الحاج اذا خضع العباد لله وادوا الرسالة التي خلقهم الله عز وجل من اجلها وقال وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون لا نرى حزبية بل نرى كل الناس كل الناس نرى كل الناس مطالبي مطالبين بتطبيق شرع الحق سبحانه وتعالى وبتطبيق الإسلام على أنفسهم كل على حسب وسعه وطاقته وعلى حسب ما خوله الله عز وجل ونتكلم بمنطق قال الله الرسول مش بالمنطق العجب دي وبعدين أقول لك إيه فالسا ثم تحدث الشيخ عن نزول ملايين المعارضين وذكر أنهم ليسوا كلهم فنولا ولا علمنيين وأنه كان لابد من النزول إلى رغبة هذه الجماهير وإلا سبكة الدماء طيب الوقتي ليه الإخوان المسلمين قاعدين مصيرين برضو على استخدام مصطلحات تفرق الأمة وتجعلها شيعا وحزابا مصطلح علماني فلولي لبرالي إلى مثل هذه المصطلحات طب بالوقت ما حنتكلم بالمنطق اللي خرجنا بهذه من هذه الأمور صحيح إن الكلام ده وارد وإن الكلام ده حاصل لكن أنا ما أتكلم وإيه زغ... ليس كلهم فلولون والعلمانيين يعني الشيخ ياسر برهامي قولك ده فلولي وده علماني وده كذا وده كذا إلا أنا أريد أن الناس ده مسلمين ولا كفار إن كانوا مسلمين قولك مسلم مسلم فلولي مسلم علماني دلوقتي حيث فيه مسلم إخواني أخي بلك إزاي وإحنا ما قلو لهم خوارج العصر مش معناه أنهم كفار أخي بلك إزاي هم سموهم بغاه الرسول لما يمرقون من الإسلام رقم السام رمية لما يرد دليل واضحا أمام عيني ويحيد عنه والأكواء يعني إنما طول ما هو راجل مش فاهم زي الولد اللي طلع من من حازمون ولا من الإخوان المسلمين وطلع ريمة جزع يلمن على السطح من فوق منزلهم وبعد كده حلق راسه حلق دقنه ومشى في الشارع اللي جات محس بالجريمة اللي عملها وجاي يقول يعدمون الولد حس ان هو عمل الناس مفكر انه قعدوا يشحنوا فيه لغايه ما هو ظن ان هو يجهد في سبيل الله وانه بيقتل اعداء الله فهرم عيال صغير لا حول لا ولا قوه طب الواد ده تاخر من اعداء الله ولا ايه فالواد ف عرف ان القضيه كلها عباره عن لعبه لكن ايا أن كان انا بقول لك تحدث الشيخ عن نزول ملايين المعارضين وذكر انهم ليس كلهم فلولا ولا علمانيين وانه كان لابد من النزول على رقبه هذه الجماهير والا سقطت الدنيا وهذا الكلام فيه صواب وفيه مغالطه فأما الصواب فنعم قرجت أعداد كبيرة من المصريين تطلب بإسقاط الرئيس أو بإسقاط الرئيس ونعم ليس كلهم فلونا ولا علمانيين هذا تعليق الشيخ علوي السقف وأما المغالطة هنا والتي أهملها الشيخ تماما فهي من الذي أخرج هذه الجماهير ومن الذي جيش لها وأنفق عليها ملايين الجنيهات منذ أشهر بل وتوعد بها وماذا عن الجماهير الأخرى المضادة لهم والمؤيدة لشرعية الرئيس أليست أكثر بشهادة كل مبصر لا يا شيخ الحكاية دي انت ماتش مبصر فيها خالص أما نجي نحسبها هتلاقي اللي خرجوا عشان خلع الرئيس أكتر بكتير من اللي خرجوا من الرئيس لأن اللي خرجوا لتأييد الرئيس كلهم بيجوا بالأمر أو بالإلذاء بإصالاته كده يعني بتاع الإخوان المسلمين من جميع البلدان في مصر يقوا في مكان واحد انما اللي خرجوا في القاهرة واحدة من أهل القاهرة محد شركة بوضيها وبعدين كلام ده كان في كل الميادي وبعدين تعالي اتكلم باسم الشرع بق لدى شرع في خروجه ولدى شرعي في خروجه بس أنا بس برد على كلامك الحاجة التانية كماني هو ده كان المفروض أنك تقوله تقول لا خروج ده صح ولا خروج ده صح ولا المظاهرات ده صح ولا المظاهر بل اللي عايزة بتقوله بقى ان انت عايز تتهم بتقول الفلون والعلمانيين هم اللي انفقوا ملايين الجناهات منذ أشهر بقى وتوعدوا بها ويعني انت متخيل من الاخوات ما بينفقش الملايين الملايين من اجل اخراج الناس في مظاهراتهم ده مش كده وبس الحاجة التانية ان اللي خرج من الناس خرج لان الوطع ساء وصورة الاسلام شوهت وان الاسلام في تطبيقه محسوش باي فرق عن الايام حسن مبارك وايام مرسي بل كانت ايام حسن مبارك افضل عشرات المرات من ايام مرسي واي واحد عاقل من الشعب المصري واي واحد قدام تليمزون سمعني هيقول لها الكلام مصبوط كانت ايام حسن مبارك احسن من ايام مرسي ايام حسني مبارك ما كانش بيطبق الشرع كله على وجه الكمال ولم مرسي طبق الشرع كله على وجه الكمال ايام حسني مبارك ما كانش بيتكلم باسم الاسلام انا بيتكلم باسم الوضع اللي هو عايزه وايام مرسي باسم الناس لدرجه ان لو الشيخ كان موجود على الثقاف وشاف الناس في مصر على الطريق الخط من الحسينية لغايه ما توصل لغايه الزعازيق مثلا حتلاقي ان كل قرية كتبة عليها اسفن يا ريس وحطين سورة حفظ انبارا فهي مرسي فيبقى ايه لازمة ان احنا نستخدم مثل هذه المبررات عشان تخطى بها حزب النور اللي هو عندنا احنا اصلا مخت من الاصل لما نزل في حزبية وشارك هذه السياسة الديمقراطية لان الاسلام ما عرفش كده طيب bool alaysa akthar كل kull لا طلع tulaa kalamak mesh mazboot في اليوم fi بل لو أن قائنا bal law anna qa'ilan qala in al-inqilab al-askari qad yakun huwa al-sabab al-aqwa wal-mubashir fi saq al-dima' li'anna al-malayin al-muhtashid al-muwajjid al-mursi qabla al-inqilab la yumkin an tarda bil-inqilab wa sayuqawunnahu katiran lama janab hadha al-qa'il al-sawab bal ان الفريق السيسي رجع في كلامه وقال هنصب مرسي رئيس تاني والله ما يستحمل الاخوان المسلمين غضبه الشعب المصري في انهم يروحهم يقطعوهم حتت ويولعوا في بيوتهم وينقلبوا على كل على الاخضر واليابس في مصر عامه الناس اللي في مصر انت شايفهم دول مساعدة ما تقوليش بقى لحكلم مشروع الإسلامي ولا مشروع الإسلامي لأن المشروع الإسلامي انتوا موزتوا وخربتوا الإخواني المسلمين خربوه وإحنا اكشفنا كده وعرفنا إن الشيخ علوي الثقاف إخواني حتى النخاع شباههم في فكره ومنظمهم لأنه هو راجل منصف او خلينا نقول هو معذور لأنه ما يعرفش الشعب المصري ولا عاش معانا ولا شبنا الأحداث بعينين لو الشيخ علوي, علوي الثقاف بلحي تجي للوقت ونركب عربية ميكروباس. ومسكوه الناس رزعوه على الألوصة هموت حيعرف ساعتها اللي عملوا الإخوان المسلمين في الإسلام ليه حيعرف أن أي واحد ملتحي الآن خايف على لحيته وأي من الملتحي بيؤذى بسبب لحياته ومن السبب ده كان الملتحي ده بيمشى قبل كده أي واحد بيقعد جنبه يا شيخ على طول يسأله فتوى يسأله في حاجة عشان من ربي لحيته فهو رجل شيخه عارف الدين دلوقتي نحن بنحوش الناس والله نقول إخوان عامل مع الناس دية اللي عاملوا في ربعة ابدا ده مد... واحدة واخت من الاخوات لسه النهاردة اخ بيقول عندنا هنا عند ماقف المرج فماقف المرج فيه عربيات وقفة ميكروباس وعربيات تاكس فهي جاية منقبة بتقول انا عايزة اروح ربعة العدوية عايزة تركب تاكس وتروح ربعة عدوية فساعة ماقف ربعة العدوية وهي منقبة والسواقين سمعوها يا خبر يا ابيض على اللي عملوه فيها شتيمه وعايزين و... و... و... يقطعوها حتت وخلوها مسك من الموقف كل عامه الناس السواقين اللي موجودين في المستطاه يركبوها عشان هي بتقول انا عايز اروح رابعه العدويه والله لم يروح عشان مظاهرات ولا ايه بس عشان قالت بس عايز اروح رابعه العدويه فايه بالشيخ دلوقتي يتكلم على ايه يقول لك لا الملايين المحتشده الوايده المرسى قبل الانقلاب لا يمكن ان ترضى من انقلاب وسيقاومونه لما جانب السواب يعني كلام ده كلام مصبوط لا الواقع التالي لانقلاب شاهد لغير ذلك مش لصحته فخليك منصف عايز تجرب والله اعتذكر وتعالى شوف في مصر كده واركه في المصر العام بس انا ما انصحكش ما انصحكش لانا مش عتعب ترجع ممكن يقتلوك ولا يخلصوا عليك رابعا ذكر الشيخ أنهم سعوا في إقناعهم بتعطيل الدستور مؤقتا بدلا من إلغائه وأن هذه احدى مناقب المشاركة في وضع خارطة المستقبل قال للشيخ ياسر برهامي وانصح أقول له يا عم الشيخ دستور الإسلام هو الباقي اللي ماهيش فيه تغيير هو الواجب أن تدعو الناس إليه مش عمل دستور المصدر الرئيسي فيه ولا في الشريعة الإسلامية وانت كده بتحاول ان انت يعني تخدم الامة الاسلامية ادعو الى كتاب ربك والى سنة النبيك فهذا دستورك وهذا هو منهجك لو انت عايز تنصح الشيخ ياسر صحيح اقوله كده مش تقوله لا يعني وقد ذكرت التناقض بين هذا وبين تعهد العسكري بعد المس الشريعة واضيفه هنا انه ليس هناك فرق البد بين تعطيل الدستور مؤقتا وبين الغائب لان القوم لو ارادوا تطبيق الدستور لما عطلوه مؤقتا كأن الدستور اللي وضعوا الاخوان المسلمين اللي وأباحوا فيه الموبقات وعملوا فيه المخالفات اللي أنكرها حتى المشيخ نفسهم اللي هم دلوقتي بيطلعين بيانات شرع العلماء والهيئة الشرعي الحق والإصلاح لما قال ما قال لكن موافقوا على تأطيل مؤقتا لامتصاص غضبط الجماهير وبعد الانتخابات سيادة رئيس جديد وحكومة جديدة وبسطور جديد طيب خامسا خلينا هنا بقى الحكاية استشهد الشيخ بحديثة مقتل عثمان رضي الله عنه وانه منع الصحابة من الدفاع عنه خشية اراقة الدماء وانه كان يجب على الرئيس مرسي فعل زاد ان الرئيس مرسي يعني ايه يعني يتنحى هو دول وهذا استشهاد مع الفارق بل الفوارق وخشية الاطالة اكتفي بفارق جوهرين واحد وهو ان عثمان رضي الله عنه وهو ان عثمان رضي الله عنه ان يقتل حتى لا يقتتل المسلمين بسببه لا بسبب الدين يعني عثمان قال للناس محدش يدافع عني لكن هو كان عارف ان الدين مقام فهو على يقين ان حكم الشرع في الزمن ليس متوقفا على حياته وانه اذا قتل لان يأتي كافر او زنديق يحكم المسلمين وفيهم اكابر الصحابة انت عارف معنى الكلام ده يا امشي خالوي ان انت بتقول ان اللي بيحكم البلد او الفريق عبد الفتح السيسي او اللي مسكن البلد ممكن واحد منهم كافر او زنديق هو اللي حيحكم مصر معنى كلامك مقتبى كلامك انه اذا قتل ان يأتي كافر او زنديق يحكم مسلمين وفيهم اكابر الصحابة وفي مقدمتين علي رضي الله عنه اما في حديثة مصر هذه فالامر مختلف تماما فازل مرسي يعني اقصاء الحكم الاسلامي في هذه المعحلة والله ده كذب عزل مرسي يعني اقصاء الحكم الاسلامي وانت كانت شايف مرسي بحكم الحكم الاسلامي يا شيخ علوي عيب يا شيخ علوي عيب اللي بتقول ده بتقول عزل مرسي الان يعني اقصاء الحكم الاسلامي هو كان الحكم الاسلامي بنت امارات علمت قوي والحكم الاسلامي هيمن ولا هما خوارج العاصم الاخوان المسلمين اللي الله بتتكلم قال الرسول الحكم الاسلامي هو ده اللي كان في عهد مرسي هو الحكم الاسلامي اللي فيه موالاه اللي البلد شيعا واحزاب الحكم الاسلامي اللي ما كانش فيه حاجة من الاسلام يا راجل عيد أه؟ هو المشيخ انقلب حكم الاسلامي يدخل الشيعة وادى الى ان توصف البلاد باسوأ وصف بسبب قتلهم العشوائي اللي حتى وان كان يستحق القاتل الحكم الاسلامي اللي منع اي واحد ملتحن يلتحن من الجيش او الشرقة ايه يا شيخ علوي انت قدش عايش ايامها ولا شفت وجاء دلوقتي تشوف إيه اللي بيحصل يا أخوان؟ نعم لو كان الخلاف بين مجموعة من الإسلاميين الذين أغربونا في تطبيق الشرع وكان الحكم بينهم لا يخرج عنهم لصحة الاستشهاد ولقلنا لا يجوز أن تسفك الدماء بسبب فلان أو لكن ما أحوجنا إلى دقة الفقه والاستنباط والله أنت اللي أحوج ما يكون لدقة الفقه والاستنباط وخاصة عندما تدلهم الخطوب وتثار الفتن إيه الشيخ بدل ما تقول الناس ابتعدوا عن الفتن وعودوا الى اعمالكم وبيوتكم والله تبارك وتعالى يؤت الملكة من يشاء وانزع الملكة من يشاء جاي انت تشعلينها نار يا عام الشيخ من ثم ان هذا استشهاد غير موفق وفي غير محله بل الصباح ان يستشهد بفعل عثمان رضي على صحة ما فعله الرئيس على صحة ما فعله الرئيس إيه؟ ان عثمان لم يعزل نفسه يبقى معنا كده ان يمرسل ما نفسه هي القضية كلها في عزل ولا معزلش ولا في الحاكم المتغلب مرسي ما عادش حاكم لأنه مش متغلب ولو تغلب مرسي وبقى هو رئيس عشان الحكومة وقفت معاه ولا وزير الدفاع وقفت معاه وبقى رئيس شرعي حنقول رئيس شرعي الدين كده اللي له التمكين له السمع والطعف في غير معصية الله اساس ديننا كده ربنا سبحانه وتعالى جعله كده وبعدين ما تقولش ان في واحد حي عن طريق أهل الحل والعقد لان أهل الحل والعقد اللي بتتكلم عنهم كلهم بيتكلموا على شرعية صندوق انتخابات وديمقراطية وحزبية فطالما دخلوا في سكة الديمقراطية انا ما شاركش معهم فيها اذا غلط من اصله هم يقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة على ما فهمهم هم حرية لكن انا من وجهة نظر الشرع اقولك لا ديننا ندعو إليه لأن هذا الدين سنحاسب عليه في الدنيا والآخرة ورب الله سبحانه وتعالى جعلنا في إدارة ابتلاء ننقلب بعدها إلى دارة الجزاء در غربة وصفر هنسيبها بعد كم يوم ولا بعد كم سنة وحنرحل عنها ده المنطق اللي تتكلم به إنما هتتكلم بقى في مسألة بقى مشروع إسلامي وأن الصواب إن بتقول لي أن مرسي أن يستشهد بفعل عثمان على صحة ما فعله الرئيس لا على كما زعم الشيث محمد مرسي سلك مسلك الخليفة الرشد عثمان بن عفان في رفض التنازل عن الحق هو دلوقتي كان المسألة مسألة التنازل عن الحق وكانوا بقول المرسي اتقل لها في مصر وكن رئيسا لكل المصريين وكل المسلمين في مصر فأبى وأصبح لعبة في يد المرشد العام لا يتكلم إلا بإذن خيرة الشاطر والي الخليفة على مصر والخليفة الأعظم والسلطان الأعظم محمد بديع هو اللي بيحرك البلاد وسائر الإخوان في كل البلاد صح ولا غلط انت ليه مش عايز تتكلم كلية الحق هل كان مرسي رئيس لمصر ولا رئيس بيلعب به ويفعل به الأفاعيل من قبل خيرة الشاطر ومحمد بديع ما ترد إذا كنت صادق اطلع وقول لي الناس هو الرئيس مصر وبتحكم في مصر الشعب المصر ما شاهدوش رئيس لمصر ووالله الذي لا إله إلا هو لو كان مرسي الدكتور محمد مرسي فهم دينه كويس وبعيد عن الإخوان المسلمين وعمل بالنصحة اللي أنا أرتهال تبرأ من الإخوان ومن فكر الإخوان وقول للإخوان دول ناس خالفوا كتاب الله وسنة رسولي وأنا رئيس لمصر فلازم أكون رئيس لمصر وأعيش مع الشعب المصري وأعود مع الشعب المصري كرئيس للمسلمين في مصر والبيعة للرئيس الشرعي وليس للإخوان المسلمين والله كان الشعب المصري اشتله شير لكن تحتيك دولي لا ده هو رفض التنازل عن الحق ولو أدى هذا إلى سجن أو قتله وحزب النور أقرب في موقفي هذا إلى موقف قتلة عثمان يعني خلاص دلوقتي شبه الشيخ علو السقاف شبه حزب النور بالسبائية الشيعة اللي هم خرجوا على عثمان النعفان اللي شبههم باليهود اللي هو عبدالله بن سبق اليهود سادسا تحدث الشيخ عن أنهم عرضوا على الرئاسة حكومة عرضوا على الرئاسة حكومة اقتلاف ترد الجميع فرفضت الرئاسة ذلك ومعنى حكومة اقتلاف هو مطلب غربي كما في سوريا الآن هو كان الشيخ يتكلم على إن, إيه أن الإخوان عاشوا على مطلب إسلام وكان حزب النور جاي بمطلب غرب أن تشكيل الحكومة من جميع أطياف المجتمع الإخوان والسلفيين والليبراليين والعلماليين والأطباط والمستقلين ومن الأحزاب الأخرى السريعة وغيرها فكيف يصدر هذا من زعيم وقائد أكبر حزب او جماعة سلفية في مصر مع تنافي هذا الأمر مع سوابة المنهج السلفي من أنه لا يجوز تولية الكافر على المؤمن ولا يعمل يا الله شايف المنطق بتاع الشيخ علوي السقاف فإن كان ذلك من باب أخف الضررين فهل هذا أخف ضررا أم بقى الرئيس محمد مرسي على ما في فترة حكم من أخطاء أو والله كلاهما سيان عندنا ياسر برهامي في حزب النور أو الإخوان في حزب الحرية العدالة أو المشايخ اللي يدون كلهم نسق واحد ومذهب واحد السلفية بريئة من أفعالهم الحزبية وأنا بقول كماني وبعدها تاني لكل المصريين عشان يفهموا كل عامة المسلمين لأن عامة المسلمين عايزين واحد صريح يتكلم معاهم كده كلام صريح ما فيش فيه لف ولا دوران يوم ما تلاقوا واحد شيخ نازل, نازل على راس حزب أو داعي إلى حزب أو إلى حزبي ينزل وقولك الحكم فيها على حسب الصندوق والأغلبية تعرف أنه يكذب عليك ده موش موجود في الإسلام وساعة ما, ما تشوف حد من الجماعة اللي هم أقول لك باسم الشريعة أو باسم الإسلام أو الإسلام الوسطي أو الأظهر أو غيره يجيزوا هذا الامر فاعلم أيضا أنه مخالف من الله عز وجل ليه؟ لأن الإسلام ما فيش فيه الكلام ده ولا يعرف الكلام ده اللي عايز يدخل في الكلام ده ويبقى مخالف وحر ده مش مشكلته لكن الشريعة بعيدة كل البعد عن هذه الحزبية البغضة أنا ليه أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله التشريع حق رب العزة والجلال مش للشعب الشعب ما فيش فيه غير الشورى والرقابة على تنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى من أهل الحل والعقد من المجلس مجلس الشورى جيمة أقول يعني لو قلنا مثلا في بعض الدول الخارجية مثل السعودية أو غيرها ما فيش عندهم حاجة اسمها مجلس تشريعي الشريعة ربنا سبحانه وتعالى أنزلها لأن حكاية شريعة وقولبة الشريعة في مواد واحد اثنين ثلاثة وكلامين دي الشريعة مش جاية عشان كده ده الشريعة جاية علشان إنسان يخضع لأوامر الله فيكون عابدا لله عز وجل وحده لا شريك له ينفذ أوامره في الربنا الدهول فحتلقي كل الأوامر اللي موجودة مناسبة لكل شخص في كل زمان وكل مكان ففي أوامر تخصني تختلف عن تخص الفريق السيسي فريق السيسي ربنا استخلفه او استأمنه على جيش باسري فالاوامر الخاصة بكل فرد من افراد الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى امره ان يتقل لها في هؤلاء الناس ده هو, هو المسؤول عنها مشاني انا مسؤول عن القناة مسؤول عن كذا وكذا ان انا اتقل الله عز وجل في المسلمين طب واحد تاني كل مسؤوليته عربية صغيرة شجال فاسة واتاكس ربنا حصل عن, عن التاكس ديه ففي اوامر شرعية خاصة به في أحكام التعامل مع السواء بتاعته إذن أحكام التعامل والشرع صالح لكل شخص على حدة فمعرفش أعملها مواد لو جاءت أعملها مواد هقولبها والمواد هتبقى قاسرة فهيجي محام, محام يتحيل عليها ويقدر يخرج منها زي الشعر من العديد إنما الشرع ربنا لا القدر يحكم بما رآه في شرع الله عز وجل من الأحكام الواضحة الصريحة وبنامر ان يتقي الله عز وجل والمساله كلها مبنيه على التقوى اما كانش الشخص بيخاف ربنا في امته في بلده يبقى انسب هو انت هتجيب وتحط احكام عشان تضبطه تقول الشعب اللي هيحاسبه هو مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى طالما مش خايف من ربنا هيشوف الف حيله هيتحايل وهينكر فاحنا عايزين واحد بيخاف ربنا في مصر بيخاف ربنا في الشعب وانت عارف دلوقتي هو قاعد يقول لك ضرارين مرسى احسن من اللي من اللي لا والله يا أحسن فيه بقى لما يجي ينصب باسم الشرع ويبقى رئيس شخشيخة رئيس طيشة رئيس مالوش وجود بس الصورة كده من منظر وتقولي ده رئيس أقولك لا لو واحد تاني مسلم حتى لو كان عاصي ويبقى صريح وصادق الأمر هنا يختلف طيب سابعا بول تحدث الشيخ عن استمساك بالشريعة وقال لم نتنازل عن الشريعة ولا أدري عن أي شريعة يتحدث فإذا كان الدستور الذي ينص على تطبيق الشريعة على ما فيه من مخالفات Gift قد عطل أو عطل العمل به بموافقتهم الشيخ الثقاف بيقول أن الدستور الذي ينص على تطبيق الشريعة على ما فيه من مخالفات جسام قد عطل العمل به بموافقته يعني انت شايف الدستور اللي تحط بينص على تطبيق الشريعة ويجوز للسفتاء عليه ويجوز البشر ان يقرره اذا كان ينفع دستوره لا ينفعش وتقول لي ان العمل دي احسن من الموجود يا عم الشيخ التقل العز وجل مشايخ كل المشايخ اللي فهمني المنهج السلفي انكروا هذا الدستور وقالوا ما فيش حاجة اصف في الاسلام ده نظامها ولا وضعها فما فيش دعا للتضليل الكلام ده كلام تضليل وبعدين وإذا كان الرئيس الجديد الذي توافق عليه مجهولا لا يعرف حاله وإذا كانت خطة المستقبل وضعها خائن وعلماني ونصراني إيه الفكر التكفير العجيب ده فعن أي شريعة من يتحدث الشيخ يا شيخ علوي أنا كنت بحسبك رجل السلفي فاهم منهج السلف كويس وبتتكلم من منطق السلف الصالح لكن بل ان انت اكثر اخوانية من المرشد العام طيب انا بس عايز اقول ان محدش يجي زيل على مصر ولا على الشعب المصري ولا على المسلمين اللي موجودين ينصح بالمعروف ويقول قال الله وقال الرسول يا ما ديش يتكلم على حزب النور وحزب الحرية العدالة وهذه الاحزاب فيزيد الامر اشتعالا وفتنة عشان يستدله بكلامه قلت يحدش الشيخ عن المصالح والمفاسد وانا ما فعله كان تقليل المفاسد والشرور ومبدأ تقليل المفاسد والشرور مبدأ اسلامي اصيل لا اختلف عليه لكن اي مصلحة في خلع رئيس مسلم تمت بيعته من قبل المصريين والبديل علماني او لبرالي انت تعرفش ان اللقايد الرئيس المصري دي كان اغلبهم علماني وربلاري لبرالي وغير كده وبعدين اللي بيعه كان وحده 50% طيب وتسعة واربعين في المئة ما بيعوهش واللي كانوا في بيوتهم اكتر من العدد اللي راح انتخبوه فحتيبي تتكلم بمنطق الحزبية ومنطق الديمقراطية انت لح لا تخسر لان اللي نزل في الشارع الناس ديت بيسموهم حزب الكنبة اللي كانوا قاعدين في بيوتهم وما شاركوش من اصله لكن لما ضاقت بهم الاحوال وعلموا ان ما فعلوه من الضلال باسم الاسلام لما الاخوال لا يصلح لقيادة البلد ولا أن تستمر البلد على هذا الحال والجيش نفسه شاف ان الحكومة نفسها تسير في خدمة أغراض أخرى غير مصلحة هذا البلد وغير مصلحة المسلمين اللي في هذا البلد الناس تحركوا وتكلموا وغلبوا بالقوة وإحنا بقول الحاكم المتغلب له السمع والطعف غير معصية الله وبعدين يقول أي مصلحة في تعطيل الدستور أفضل دستور مرة على مصر في الزمن الحاضر يا شيخ بقى الدستور اللي حطوا الإخوان المسلمين هو أفضل دستور مرة على مصر في الزمن الحضر يا عبد دستور اللي خلى البلد عايشة في نغنغة وخلى البلد تعبد الله وحده لا تشرك به شيئة وخلى البلد غير منقسمة إلى شيع وأحزاب وخلى بلدنا تكره الإسلام بسبب الإخوان المسلمين وتفقد المصداقية في شيوخها عم الشيخ الله يكرمك وبرك فيك أنا مش عارف الله أنت قعد في السعودية ولا قعد في الأردن ولا قعد فيه الشيخ علو السقار لكن ايا كان انا بقول لك يعني مفيش داعي الله يكرمك بلاش البيانات بتاعتك دي ليه لان انت البيانات بتاعتك بياخدها الناس التانية عشان يحتاجوا بها ولولا انني اعلم ان هذا البيان اللي انت انطلعوا على اعتبار انت راجل تكلمت في الصفات الليل الواردة في الكتاب والسنة او لك بعض الاشياء او قدم لك الشيخ من الباس كتاب يبقى معنى كده ان انت راجل بتتكلم من منطق السلف الصالح فالناس هيقول لك اهو يحتاجوا يعني ده مش منهج سلفي ولا يعبر عن منهج السلفي انت بتكلم على رؤيت على رؤيتك الإخوانية الرؤية الحركية الرؤية التي لا تعبر عن المنهج السلفي الصادق ثم ذكر في تاسعا أنهم اتهموا مالات أعداء الله ونفع نفسه وحزب هذه التهمة ورغم أن الواجه حسن الظلمين إلا أن الاجتماع مع أعداء الله من النصارى والعلمانيين يا أخي الغريبة الغريبة في, في الأمر أنه هو بتكلم بمنطق تكفيري أن <تكلم> على النصارى فالنصارى ما فيش خلاف فيما يتعلق بأنهم غير مسلمين وأنه هم لازم يشاركوا في عند المجلس العسكري في الخطط الطريق اللي بتكلم عنه لكن ده ما تكلم عن الافتماع مع عداء الله من النصارى العلمانيين طيب بالله عليك الشيخ أنا أسألك سؤال من اللي سارع في ارضاء النصارى لما مسك الحكم الاخوان المسلمين شفت مرة رئيس وزراء راح كنيسة شفت مرة رئيس صرح ببناء كنيسة غير مرسي يعني ما تيك تتكلم تتكلم بالعبد كانت مصارعة الاخوان والرئيس مرسي في موالاة اعداء الله اللي انت بتتكلم عنهم اكتر من أيام حسن مبارك وأكثر من وضع للموجود الوقت فهل يضحك على مين ونقول لك رئيس نرى كلامه ووضع خطة وعلى الأقل الموافقة ورغم أن الوضع حسن الظلم إلى أن الاجتماع مع أعداء لم نصر ووضع خطة على الأ... أو على الأقل الموافقة على خطة تنص على عزل رئيس مسلم بوية من قبل الشعب مقابل برئيس أحسن أحوالي إنه مجرول وغامض ومعين من قبل العسكر لا يمكن أن يفسر إلا أنه موالا بل قد يكون فيه نوع مظاهرة لأعداء الله على المؤمنين بقى دلوقتي عنده القدام ربع العدوية هم المؤمنون وباية الشعب المصري حسبنا الله ونعمل وفيل فيهم على حسب وجهة نظر الشيخ علوي ابن عبد القدر الثقاف وفي المظاهرة معنا النصر وهي أعظم من الموالا لكننا نتأول لهم وغفر الله لنا ولنا ولهم نسال الله ان يغفر لنا ولك الله يكرمك يا شيخ علوي والله انا بقول لك اسكتحس ما فيش داعي انك انت تتكلم بهذا المنطق اللي بتزيدي في الأمور اشتعالا بدل ما تنصح اخواننا اللي موجودين في رابعه ولا اللي موجودين في قدام النهضه في جامعه القاهره قول يا جماعه خلاص القضيه انتهت وارجعوا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة وتعلم عقيدتكم لأن احنا عايزين نبين ازاي الاخوان المسلمين من الماساه اللي اوقعهم فيها حسن البنا والمرشد العام والمكتب الإرشاد على مدار 80 عام إزاي يخرجون من الكلام ده ويحاولون أنهم يعيدون الثقة تاني في الإسلام والثقة في إسلامهم وفي دينهم وإزاي يدعو الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إيه الطريقة الصح إزاي يرجع ما هو ده اللي إحنا بنحاول الآن نسعى إليه المهم الشيخ بقوله وقد كان بإمكان حزب النور اعتزال هذا الأمر ان كان اشتبه عليه لا دواجب عليه أن يعتزل الأمر من أصله لأن طالما أن المسألة كلها مسألة مبنية على الديمقراطية الغربية أو الشرقية والناس رضيب كده أنا ما شاركش معهم مشتول إن كان اشتبه عليهم يعني أنت ما اشتبهش عليك يعني لو جيت مكانهم حتيك تشارك ولم يعرفوا فيه الحق الباطل كما فعل بعض الإسلاميين وبعض طلبة العلم السلفيين ولا أدري كيف غابت المعاني القرآنية عن الشيق والزعماء الحزب وأعداء الله تعالى هم هم يقولون بيفوهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتموه طب اللي كذبوا على الشعب المصري كيف وإن يظهروا عليكم ليرقبوا فيكم إلا ولا زم الله إذا ما يكون في وصف الإخوان لما يمسكوا الحكم يردونكم بأفواهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقوه طب الكلام ده كده على عهد مرسي وعلى الإخوان وينفقون أموالهم ويتخذون كل وسيلة ويمكرون كل مكر وحيلة لأنهم يريدون ليدفعون الله بأفواهم يا السلام ولكن الله تعالى لهم بالمرصد وسبحانه متمنوري ولو كره الكافر يا الله المنطق هو المنطق والنظام هو النظام نظام الإخوان المسلمين النظام التكفير الغريب وكيف, وكيف غاب عنه ما استكرر من أجل السنة والجماعة من عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الذي لم يرى منه كفر بواح طيب يعني معنى كده كان حسن مبارك كافر ما هم الإخوان خرجوا على حسن مبارك فربنا صلط عليهم اللي يخرج عليهم المسألة كلها عم الشيخ مبنية على حاكم متغلب له التمكين ربنا يمكن له القوة فتنتهي القضية احنا قلنا بالنسبة للمرسي هو لو كان حاكم متغلب الآن هلقول له السم والطاعة في غير معصية الله انما انت جاء تتكلم دلوقتي على كلام يزيد النار اشتعالا قولك ايه وهو ما رضي به المسلمون واستتبى له الامر سواء بالتغلب او الانتخاب او التعيين طب ما احنا بقول لك دلوقتي أهو إلا عينوا عزلوا وعينوا حتى دان ليه ما تشمع الحق وتقول كلمة الحق لكن قد يغطر إنسان بقوتي أو مالي وتقتر جماعة بكسرة أتباعي ويغطر حزب الفوزي في انتخابات فينسى هذا الاخترار مثل تلك المعانة الربانية والأصول مستقرة والله يا شيخة اللي فيها أن انت كلامك فيه متلون ومنت الصادق فيه كلامك فيه عبارة عن نصرة للإخوان المسلمين على حساب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم؟ أنا الرجل قال كلام كتير محتاج إلى وقفات لكن بيقول فيها يعني إيه إن الحزب النور خرج على تأييد الرئيس المنتخب اللي يؤيدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وذكر منهم بقى علي السلوس وطلعت عفيفه ونشأة أحمد وعمر عبد العز القراشي وحمد عبد المقصود والسادة العربي وحازم أبو اسماعيل يسكت و... يا عمد الشيخ انت معرفش ان ده ما كلهم طلعهم مع خوارج العصر وطلع كلامهم كلهم كلام ما يعلم بل ربنا اسمع المحاضرة ردنا فيها على بيان الهيئة الشرعية ومجلس شور العلماء لعلك ان شاء الله عز وجل تستوعب ما قالوه والرد عليه من وجهة النظر الشرعية اللي احنا اتكلمنا عنها لان دلوقتي انت بتقول الناس دي كلها و... مجلس شرع العلماء فيه عدد من علماء انصار السنة فذكرت منهم يعني عبدالله شاكر ومصطفى العدى ووحيد عبدالسلام بالي وحيد عبدالسلام بالي يا عم الشيخ الله يكريمك بس وبعدها ذكرت محمد حسان ويعقوب ومسحق الحويم بتقوله كل الكلام ده كل الناس دول وقفين معانا وعلى نفس المنطق وعلى نفس المنهج بقولك لا قضية له ولا بفلان ولا فلان القضية بالدليل والحجة الشرعية انا عايز اقول في النهاية ان الشيخ علو الثقاف بنقول له يا ريتك ما علقت ولا اتكلمت لو اردت ان تتكلم تكلم بالدليل واحرص على كل المصريين واحرص على كل المسلمين اللي مابودين في مصر واكلم على ان تهدئ من هذه الفتن لا ان تشعلها لكن عايز اقول لك لو انت عايز بهذا المنطق تنتصر الحق يبقى خلاص تنتصر بقى للجماعة اللي هما دخلوا انتخابات في الجزائر ورحت منهم الحكومة وتغلب عليهم حكم اخر واصبحوا يقاتلون الناس يسفكون الدماء وتقول كان الحق معهم زي ما انت عايز دلوقتي تخلي الحق مع الجماعة اللي هما دلوقتي لهم حكم الخوارج لأن الواجب السامع والطاعة في غير معصيات الله طالما ان الحكم بقاش في ايديهم إن كانوا منتظر نصرة أمريكا فأمريكا مش هتنصرهم وإن كان هما بيجهدوا في سبيل الله نقول لك لا معدش جهاد في سبيل الله عز وجل ده جهاد في سبيل الشرعية الدستورية كل كلامهم لان عن الشرعية الدستورية مش قال الله وقال رسوله ما بيتكلموش من كتاب الله وصند الرسول كل كلامهم دلوقتي الشرعية الدستورية, الشرعية الدستورية انا عشان الوقت انتهى هكتفي بذلك لكن كان في كلام كمان محتاجين نتكلم فيه ونبين فيه ما يعني أخطأ فيه ببيانه هذا وموقفه الذي تكلم فيه رؤية شرعية وقعية الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف نقول الله يكرمك كفاك تهييجا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر احنا محنش نقصين عن الشيخ عايز تعرف وكاذا مصر تعال عيشوا هنا انزل اركب المترو بس خلي يكون لعلي أنا يعني واثق يكون فيك ان شاء الله عز وجل الاتباع للسنة واليحدة الكبيرة عشان لما يشوفوك في المتر شوف حيعملو فيك ايه تعال امشي في الميكروبوسات وفي وسائل النقل العاد تعال انزل في مدان التحرير كده وقولك كلمتين دوه وشوفوا الناس حيعملو فيك ايه يا عم الشيخ الاخوان المسلمين عكسوا صورة سيئة ما شفناها ابدا في تاريخ امة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الخوارج الإخوان المسلمين إذا ما كنتش إنت عايز تحذر الناس من فكرهم ومن فكر حسن البنا ومن وصاياه وبيعته باعة الزور ومن فكر التكفير بتاع سيد قد واللي مشى على ضربه وعلى نظامه الفكر اللي يستغل فيه الدين أسوأ استغلال تحت مسمى مشروع النهضة مشروع الأمة والخلافة الباطنية اللي صنعوها بدل ما تحذر الناس من هذا الفكر جاي تقول لحزب النور اللي هو مخالف أسطى الشرع أنت حزب النور غلطاني اللي ما قفتش مع متوى الإخوان المسلمين وخارج العصر أسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية أنا صراحة كنت بحترم الشيخ علو عبد القدر الثقاف عشان عمل كتاب صفات الله السابتة في الكتاب والسنة لكن معرفش من الرجل على منهج إخواني وفكر من هذا النوع إلا لما كتب هذا البيانة ففي حاجات بتكشف فينا نفسه ما بنعرفهاش أحيان واحد بحسن الظن في شيخ عشان هو كتب كتاب كويس في حتة معينة أو شيء من القبيل ثم بعد ذلك تجد هذا قد انقلب رأسا على عقب او ان فكره ما كانش الفكر اللي هو لكن ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت للحياة الدنيا والاخيرة تعرفين حصل موقف عجيب جدا جدا قبل ما تحصل امور ديات انا ما كم ناشد شهر او شهر شوي لما الشيخ جلال الخطيب اللي كان بيتكلم على منهج الحق ومنهج معرفش السبات على المنهج ووقف لحسان في كل إدارة كبيرة فالرجل راح على طول يبكي ويقول أنا غلطان في محمد حسان طيب أنت غلطان في إيه غلط فيه يقول لك هو غلطان وخلاص وغلط عمه وبتاعه أنا أسأت الرجل شوف سبحان الله كان وش شؤمة على قناة الرحمة اتقفلت بعدها وعارف أن الرجل ده متلول وأن اللي عمله ما يردش ربنا سبحانه وتعالى لأننا أصحاب منهج وأص أنا لما شاهدت يا رب تسبتنا على الحق هل حنتلون في ديننا أو حنرتد لا القضية قضية ثبات على الحق فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسبتنا على الحق إلى أن نموت فيا دنيا فتن احنا بنقول كلمة الحق أرضت المجلس العسكري ما أرضتش المجلس العسكري أرضت اللي موجودين, ولا مش موجودين. منهج الحق لازم يكون واضح ربنا سبحانه وتعالى هيحسبنا على اللي احنا بنتكلم عنه هيحاسبنا على الدليل الواضح الصريح لا اتلون فيه ولا يعني احرف الكلمه عن ما لك كده وصراحه من اول يوم اتكلمنا فيه مذهب الاخوان المسلمين احنا عارفين ان مذهب ضلاله حسن البنا يا ريته ما عمل اللي عمله رجل صوفي اشعري ظل على صفيته وأشعريته وأسس خلافة ضاطنية أخذها من عند الطريقة الحصفية الشزلية طريقة ضالة وأراد النفذة في الواقع فسالت بسببه الدماء لا حصر لها عليهم الله ما يستحق حسن البنة وسيد أد واللي معاه استنزف طاقة الأمة وضيع جهد أمة وها أنتم رأيتم لما وصلوا إلى الحق كنا نظن ان هما هيبقوا نموذج يقتدى به في سائر البلاد في ثقة الناس ان هما يرون نموذجا مطبقا في خلافة رشيدة على منهج النبوة ولذلك هما دلوقتي محرؤين ليه؟ لان الامال اللي كانوا بتكلموا عنها وضيعوها كلها الناس كل حاجة راحت عشان يعرفوا ان منهجهم ما كانش منهج صواب المنهج الحق مش الشرعية الدستورية لا المنهج الحق هو سماكم المسلمين المنهج الحق ملة أبينا إبراهيم المنهج الحق اللي هو منهج الصحابة والتابعين اللي فيه خبر يصدق وأمر ينفس وكل المسلمين سواء الأفضل والأطقى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ما عندناش كهنوت ولا مرشد يمثل الخليفة الاعظم وهو موش خليفة ولا حق اهو في خليفة في الدنيا يجي لك باسعاف ومستخب في صورة مرة لابس النقاب بالله عليكم دا يرضى ربنا سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل اسأل الله ان يغفر لنا ولكم ومعذرة ان اقتلنا عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته